وأوتعينا الى افراح الأمم للداخل بان نزيل الفتنة هل ممكن ان تزول الفتنة حساب مصر الآية؟ لا لا بل مفتن اذا دي ما تزول الفتنة التي هي لنقول الفساد الاجتماعي الفساد الاقتصادي الفساد السياسي دي ما يزول حساب منطق الآية؟ فساد الجمع يزول بتحكيم اولا واجه اذا بعض المسلمين ما يريد ان يسمعون هذا اقوله. العاصل المتعى جاهدي. عن طريق مصر كتاب. لان يحكم كتاب الله لتدوله الفتنة. التي هي ال ال ال ال التي هي التي تشير. لما حاجة يحكم بغير ما انزل الله. فيضوح الزنة. تصبح في لغنا فتنة? وتصبح في معاصي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فتن اجتماعية من الزعفة الاجتماعية الاقتصادية بسبب عدم تحكيم الشريعة وفتن سياسية لعدم تحكيم الشريعة بالتشري الفتن الطريق كما تمهر الاية هو انه قاتل حتى نسترم الحكم فتدور الفتنة التي هي الاختلال في داخل حياة البشر من ظلم سياسي فساد اقتصادي حدم توزيع الطروة من فساد اجتماعي السرقة الكذب ومشابه هذا وهايتم كي بالآية بتطرح القبيلة بتطرح قبيلة القتال بإدارة الحكم فاسترام الحكم تطبيق شرعي لا فتزول الفتنة فكيف تزول الفتنة هل في الأخير عم في الأوام؟ كيف تزول الفتنة؟ الفتنة التي تشيرت الشرك الحكم نغير مع الله كيف نبدأ نحن اولا نمزيب الفتن حتى انو نجيب الاسلام ضد الشرك ثم لحد ذلك ينشأ الفتن اذا الاول ينتبه ورأيتوا براية رأيتوا براية اولا دا قلت انا الفتن لما لما مقاتل لتحكيم الشريعة <تصفيق> التي هي تحكيم الشريعة معناها انزارة الشرك التي تؤدي، التي تؤدي هذه، إلى القراءة المفتن، التي هي تشار السرح. لا والله، ولكنهم أقاموا قراءة ونجينا ونجد أن نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول نقول ماذا تسعى تسعى الى الاصلاح تسعى الى الاصلاح بعض الاعمال السياسية لانه السياسي الكذابي المنصور الصالحة الان تصلحة الى الوكين مع الزنا الان عشر من الخام ينشر الصلاح لان انتشر الصلاح من بالحجم الاجتماعي والحرية السياسية والامن الغذاء وما شابه ذلك حين اذن التطبيق الشريعى يسمح سريع. وحينئذن لا يطارد التدريج للشريعة من يقولون يريد ان الان يطاردون بالتدريج لما يريد ان نصلح وتحكم الشريعة المصلحون بعد ذلك فانت التدريج ان التدريج يكون تابع لما بعملية الاصلاح كلما اصلحنا الشريعة حكمنا الشريعة كلما ولا يقولون ان الشريعة يجب ان تحكم لتقضي على الخساد ما يطرقون هذه القضية والتنظيمات طائمة للاصلاح اما اجتماعي اما سياسي اما اقتصادي. فالنظيمات اسلامية قائمة ينتشر الصلاح حين اذن تطبق الشريعة حين اجي بنسلم الدولة وصل الجيش، جيش. وممكن بعد ذلك مقاتل واسمع عندنا القوة والشوك والمنع. مش هاري طريقة التنظيمات الان. من متى نقول لهم عليكم ان تكونوا اصحاب قوة والشوك والمنع. الان حقا بتكون قوة وشوكة ومنعة. يقول لها القوة والشوكة والمنعة موجودة وهي الجيش وهذه اللي تكون بعد استناع من الدولة. كيف تستلم الدولة بنصلح المجتمع ونستلم الدولة بنحكم الشريعة بنكون الجيش معنا. والطريق القوة الشوكة والمنعة التي يحصل بها اقتتار. هي الاختتار بما يحصل? جماعة مابد. من جماعة طائفة. لابد من طائفة واتكونها شوكة. فظوما. الطريق الصحيح الصهيون يقام بهذه الآراء أن يمشي جماعة وشوط معقولة وشوكا ودماء لقات من بعد ان تستلم تضرب قطنة الله فتقبض على الشرف. الذي يقضي على الفتنة سينتشر الصلاح وبعد الوارد يكون الإفاطين من تحت يصيره هارون واشت جالس متبعني على قصره ويقول أنت اللي حيث شيكه سيكوني خرجه أن نقول هارون الشيخنا بتحدث عن هارون الرشيد من أزياء المصلحة المجتمع والوارد يا إخواني خكروا وإنتم مالي بخبارك مالي بخبارك مالي بخبارك. مالذي خبارتنا للإفطاط خكروا عمق المتاصد في مجتمعاتنا مالذي يقضر الان بلد دعاة من اجتمعات الاخوان من قلد دعاة وخطباة على السعودية بالله عليكم كم عدد دعاة والخطباء والمدارس والمشيخ وطلبة الحلم والجامعات المخارجي كم عدد منها في التاريخ الدعاة السعودية لم ينمس لها بالعدد فالأربع جامعات تخرج كلهم هم التساب يجيبوا ما يلقى وقف وقف وقف عدم عليكم يا ماذا يقضي علي؟ لما جاء ابن عدل على جزيرة العربية قامت من افسد البلاد على قاتلة في انتسل الاسلام على وجه رجل الارض من بالله من الباب القبر ليتقطع طريق الناس ويصوص من الدرجة الاولى كان قديم من الاربان يقول واللي على الحج مفقود واللي راجع من المولد حتى الحديد على الحجيز يقطعوا على الحجيز لان القتال والتنحر فيما بينهم تحكيم ثواني في البابية اذكروا ابن عبداليها بأحوال الجزيرة قبل ان يبدأ دعوته كيف تبع عليها؟ الجزيرة المنشف كأنها ساعة كوارت كما يقول الآن دعوة ودعوة وصلاح, وصلاح وصلاح وفتاة بزي المجتمعاتنا بمثل هذا الفتاة اللي ما يجب الان ايش بيخبع عليك ايه سيدي فقط جماعة اصحاب قوة وملعة بس <تصفيق> ايه سنوات الناس عشي صلاة المستقر هل <تصفيق> يجب الناس انو طريقا طريقتا بزيق طريق طريق طريق. بعد الناس يبخدعون بنظاريه يأتغل بخمزيه داني المرة ودور كاين المرة ويعني بعد المرة دا من باصل اليه فوري الي علت في بيته اليه اهل بكي يجب انت بذوري يجب انت بذوري يجب انت بذوري وانت عمده اصلاف البوتات خطى اهل باته لماذا شو الشيء شوفوه يهل تبعه لماذا عقامت شريح الحجور خدت الناس بذوري اما واحد كما تريد اسمع الظهر يأتي ويسمع يسمع المبلقات ثم بعد ذلك يعتبر المريض نفسي يوديه على الطبيب النفسي يصير المريض ينبسيه في الثلز الأبيض لأخيره المرأة الجميلة ويبنفسي وضع أربع سنوات لان المريض بعض ذلك يخرج الى حياته الطبيعية ولا يعاقب باهيتم اخوانا ما هو ده من حدد كان ما احنا سجد الجين منتشاره بالله البلد البلد كم تحتاج معقد كم رجل فيها حتى ينتهي سنب الدين الرب من البلد كان حقا ايجي ما حقا اكثر من العرب كان في اصر العرب سيد الصحابة كان الواحد منهم اذا اراد ان يتكلم الكلمة من رحل وقالة في المرار بك لكل قائل هؤلاء اسلموا خوفا كل اليوم اسلموا خوفا غدا يقتيعوا بالاسلام بكلم يا نفس الولاد كما كان يقول ماذا كان يقول؟ احجل علماء نفسك الآن يمكن تقرأ فيه بعد الآن في الزكرة لما يقول كان فلان يربط رجلي بالقيد من أجل أن يعلمه من القرآن وهو صغير رأيته بالقيد في لكن بعد ذلك قرأ من القرآن صار من القرآن اتباع وفي البداية ما قلت منها هذا من الغدع ما قلت من الغدع تشبه هالي قانون ربنا تشبه به من خلقه ماذا قانون الغدع ولا مش قانون يبدأ يقطعها حتى الصباح يصنع من سبع إلى خمسة كيلو، إنه بقى خمسة كيلو يصنع المطاعم ما يحمر يدور من م... من فعله. كل هذا الدواعش كل هذا في الشريعة بتحكيل الشريعة من جناعة كل شرفة من عم نصف ما يقبل على الفتن. عليها يقبل عليها ولا يدفع نصف يحط نصف نصف يقبل يقبل يقبل والدولة تفسد. ايه ذلك؟ سنوات للرقين المئات من سنوات السنوات نتعوه الى الله والصلاة والمشارة. هل يضعون بعض التربية انو تقضوا ربي حتى الله يخبرنا الدولة الى تربية. الذي يربي الناس بالله عليكم كم عدد الصعادة الذين اسلم بعد الشركة والمنع وكم عدد الصعادة الذين اسلم من قبل الشركة والمنع. براية الناس يدخلون في زيادة واتواجه بعد مكان. قال <تصفيق> الشوكة التورب. لكن في مكة طيلة مكة مع اسلام أكثر مئتين رجل فالشوكة والقوة والمنعة الامضب يقول يقول طعيل انه هاي الاسلام خوفا ليس بسلم خوفا ليس بسلم خوفا ليس بسلم خوفا وذي الإيمان ويشهد ويشعر الصلاة ويشعر بحراوة الإسلام كما قال بعضهم قال من علم بالله فبقى يكون هلا لهم يعني افرق حضرته اسلام خوفا اذنه افرب عمّة النواري اسلم خوفاً لكن شو يساوي بسعيز من المسلمين وشو يساوي بحسن البصري وشو يساوي بأكرمة كل هؤلاء أولاد نواري هؤلاء الذين نقلوا إلينا الحلم ويفرب انها وانا أدارهم لا نقول إلا إنه انهم اسلموا لراهرهم مما نعتقد انهم أنه اسلموا خوفاً ماذا نقول للأبناء افرب ان احنا ما كفرناش من يديد الكبر كحاكم هل تأمن على أبناءك؟ أنت لا تتعثر إلا من خلال النظام الموجود في إخراج من بعدك من الجيل القادم ولذلك إذا وجد الإسلام وجد علماء وجدت إذا وجدت حكم وجد... بالإسلام وجد... وجد... وجد... وجد لكن حكم بالإسلام مش حاكم مغيظة أو سباني الإسلام أول يوم ثاني يوم ركثر الإسلام لا يقول إلا من خلال جماعة المسلمين. يعني لو حاكم ديكتاتور وقال الناس انا اسملي هل يغير شيء من الواقع لا يقول الاسلام تقول كل الطائف التي تكون بحر النجاة طائفات كبرنا لسا لا يأتي ان يكون احنا مسلمة لا بد ان تكون الجماعة الحاكمة هي جماعة مسلمة الطريق الصحيح عامة من يطرح قضية التدريج في الاحكام الاسلامية بيتصور ان الاسلام يحكم عن طريق القوة الان لو انت الدولة عن طريق القوة مش من اول يوم انت تلك القوة قاعدة تتضر بحليا بالسلام على الشيخ ميه هتجريت ان يوم جمزني احنا افضدق ايه هسر الصوت افضدق عليه الحب ان احنا احنا اعلم الحكم الله في كل المسألة انت باسك بالقوة ما حد يستطيع ان يقتر منك لكن لما انت انت عن طريق البرلمان انت اقرارت الناس حتى الناس امعها تساعد البرلمان انت ترين الناس يواركوا حتى يوحقه حتى يوحقه لكن مدام هذه بقوة انت تطبيق هاتمه فعامة الاسئلة التي تجوه في ادهان المسلمون كيذا يقربط الشريعة كلها اسئلة لانهم يتصورون ارنى المسلمين ياخدوا التورد ويسكتب فكلم يهو الاسئلة يطبقوا الان يوليد واحد يستطيع ان يعمدوه وانا اراج واحد يستطيع ان يؤذي اراج احدا لا يبقلوا عزيزة من ينطبق حد الزنا ونقلوا وقاتلهم إذا كان لأهدي نستفيرهم لا نقتل إذا كان له الجماعة نطبق على الأعلم لأهدي نطبق حكم الله في ذلك أن الزنا حرام ويجب أن نعاقب عليهم لنقص الشريك هذه القضية واضحة ومن هنا هذه الآلات ونعزم هنا هذه الآلات وقاتلهم حتى ما تكون فتنة إلى الدريزة في قتال المشريك وفي قتال المسلم الذي امتنع عن تطبيق بعد الشريعة هذه الان فهي تنسوا شو قمنا بتبطير هي الطائفة جماعة وقفونة وشوكة ومنع اتفقنا وسلم بينهم على اسقاط بعض الشرائط <تصفيق> هذه <هاي> هي الطائف <تصفيق> هي الطائف هي طائف تتنسوا معهم يطائف طائفة هي طائفة اي جماعة لهم قوة وشوكة ومنعه ورخضوا تحكير بعض الشيء او كلها او واحدة منها اي حكم حتى يكون الدين كله من نهول الله ابنالكية قال بصنة واجلة بس قوله من النظارين هو الامور التي قالوا عنها بصنة واجلة لا حقيقة واجلة بصنة قول الشعائر الظاهرة وإن كانت سنة اللي هي السنة الراطلة مثل قولهم ان الطوام انتنعوا عن الابا محقيقة الابا واجب، وهو الشعورة مش عالي بالاسلام واجب وهكذا الانتعام لكنين انتنعوا عن الاسلام البيحة ها وارضي اخواني هو الامين من السلام المداخل لكني اجمعوا منعقد على الاسلام انتنعت عن تطبيق الحكم في مسائل الحكم لنهو السلال وهو كما هو القبول هي الطائفة يجب ان تقاتل الان ما رأو قتالها من السؤال كيف نعامل هذه الطائفة هل نعاملها لانها لما انتمعت عن تحكي الامر من الامور انها كافرة ومشركة ام انها لابد ان ننظر الى الفعل الذي يفعله هل يزيد ان نعمل به الموانع هذا هو السؤال الان حكم الثالثة ما رأينا اول ممارسة للصحابة من معنين معنين من الزكا المثانية سوى الثانية من خوارج من عزكا كلنا من ونعيد اقسام كما نكر الخطار وطره النارى وطره ان يتبعوا نجدية من عزكا اقسام قسم انه حديث ابي هراء رضي الله عنه في نفس الواء فلما ناتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الواء من كفر من العرب وهذا حماء كفران لحظ المتدين فهذا لما اقصر القتلة اول ترثوا عن اسلام كلية اعلى نور ديتم عن اسلام الشريعة الجمعة مجعل الجيد هذا قتعد الناضح سنن اول و سنن قصاص و بيعادوا في الكلام ده مش سجنوا وهذا ربنا طبع من لا هو ولا ايمان كان الجماعه قالوا بقرار الذكر قالوا سقطت الذكر و الله ربنا و الصحابه كانوا جماعة من الخصوم اللي صارت بين أبو بكر رضي الله عنه وبين عمر في قسم الثلث، اللي هم أقر بها، ولكن منعوها، أما منعوا من على ذلك القسمين، ولم منعوا أن يقضوها، فيقسم هذا وما يرتجمها على خصصهم. فالآن سقطت الذكاء واعتنوهم كما قال ابن حجر رحمه الله في الزمام أن أبو أن أبو بكر المعنم لن من فيهن نوامع الجهل وعرضت فاتلوا فتر كفار وهم من قاعدوا إنه زكاء سقطتوا فبرينا الدار هذا قريب قربي والصدق لنا أنهم من أن يوضروا لا لان أقرب بئة ولكن منعوها هؤلاء انتبهوا الخصوم التي صارت وانخلاف التي صارت بئة أبو بكر لان عمر حمام ليس في هؤلاء وهؤلاء في قتال هؤلاء وهؤلاء ولكن في قتال من؟ قتال قرن بها ولكن ما نعلم الهواء فهذا هو الخصومة من عصار الخلاف هل هؤلاء تلتنوا بأسفلات؟ مثل مع قتال الخوارج فالخوارج هل كفروا؟ طبعا روايتهم في الأيام عن الخوارج لكن محقق لنا مهما بيكفر من الواقع الأحمد بكفر ذكرنا سابقا لكن هو الصحيح أنهم من نكرو لكن كل جنوا على بعض كل جنوا حتى لا تسمع فسنا ولا تجدون فسنا منكث لأن كل جنوا كثائر يسون فائض من تنين عن الشريعة ليس انتباهنا عن الشريعة أنهم أنهم جعلوا من منهجهم قتال المسلمون واستباحة أموالهم وأنهم كفر المسلمون بالذنب أي مسألة قو فيها وصدق الله شوتن فعله عن الشريعة أنتم هذه القضية. اذا هؤلاء من طبعون للشجاعة. هؤلاء الخوار بمقسم الاخر ومن المسألة في بحثها. الصحيح ان العلماء قالوا اما هؤلاء قتالهم مختلف عن قتال هولا. من سوى الاخلاف عن هؤلاء ان هؤلاء يقاتل المقاتلة الكفار. جماما تبنى الامرالهم واباحوا دماؤهم ويطبعوا مجبئهم ويجهدوا على مرسلتهم. مرسل من الجميع. ما لكن لما جاءوا الخوارجي إن هؤلاء انهم اطروا بها ولا تمنعوها فهؤلاء استحادوا تعاملوا معهم تعامل آخر قال لا تتبعوا في لقرية اخل المال منهم اخل المال منهم قالوا فقط تؤخذ منهم الامران التي يقاتلون بها التي يقاتلون بها لارتا لنرى الفرق عنه الطائفة وعنه الطائفة لارتا الحائز منهم لا يلحق إلا إذا كان له الطائل فهيأذن إليه رأيتم كان صور؟ طيب خلطة كلهم من طريق التسكير إذن خلطة الأول للمقاتلين مقاتلين في التسكير طبعا من المال هؤلاء المنتجين هل تباح نساء وهم أولا تباح خلافين بغلما اللي احنا فيهم المنساء لا تباح نساء المنتجين خلاف يرجع اليه شيخ نسلام مصر بن الحنتية واحتاج بنا بفائد على رضي الله عنه أن الحنتية جيد جيدة رئيب ابن محمد كانت من بني حنيف الذين أهل الذين سدوا في قضى الرجل فإذا لم يقاتل حرار قسم الثاني لخلاف الأول لم يقاتل مقاتل في السفات البيت من النار لم تغنيهم أموالهم إلا بحاربهم ثالثا لا يتبع إلا إلا إلا إذا كاملهم إلا هذه الكالبغاء نستقلونها لكن ليس قتاب الكتاب البغاء لا يتبعهم إلا إذا كاملهم إلا إذا كاملهم ورجس كما صح عليه رضى الله عنه ورت في اسمه رجاح وراها بالدرا والمسانيد وذكر النساء فين في خلاف ذلك هذا في السنه هنا هل اسمها ولا اسمها لكن يقول النووي لم اقل العشر الاول على ان المسائل في الدين اسمها في نهايه تنفيذ الشهر من السنه قضيه فقهيه ترانا في الموضوع قضيه قد هل المسلم عليه نعم هاول خواج مولى لكن البقية لا يصدق عليها فالكفار والمالك اشترط ابو بشر رضي الله عنه عندما وضعت الحرب الوزارة عن المرتجين ان يؤلم وان قتله في النار يقبل صوباته وعلم؟ فالله المرتجين ان هم لابد ان يؤلم وان قتله في النار نعم. اذا ايه خاطر كبير لن يخدخوا وان يخدخوا وان هؤلاء هؤلاء مقاتلون امتناعهم عن بعض الشرائع الضغاء يقاتلون لقتالهم الامام ما لقتالهم على بعض الشرائع واضح لماذا داخل مقاتله لانه رفض الامتلاع لامر الامام لما انتنى علي الشريعة عند الشرائع لكن امتنى عن الدخول في جماعة الامام وفرملا هو الواقع لذكرنا هذا الامر واضح انتواعني؟ يأخذ الكريم للتطريب للتطريب للتطريب معاني معاني ما بيسمك بنا للطائرة بمثلين عن الشريعة لا مسلمين والكاسمين بالاسلام بهم يمكننا على امر مكثر ما يمكن عمدي امر مكثر فهو اندوره اهلا قاين المرتدين وقال وقلت الوقتال المرتدين تطايف مرتدة بعمل اولا اهلا دائرة وهو الرياء لا معقل نحن قاينة شيخ الإسلام يصف وضع على المنبر كمتحدث اتقدم زور ما نعم لا لا انا عندي ان يشجع على التقدم في المجتمع انا شايف فكره من الداخل نعم فهنا هذه القضيه لان هذي الطيب الآن السؤال آه. السؤال إخواني جماعا إلا إلا المنزل مهارب لا يتبع إلا إذا كان له طائفة يأذي إليك لأن إذا كان بدي يهرب إلى طائفة أخرى مقاتلة فيتبع حتى لا يأذي الآن للقضية التي بينما <تصفيق> انه اذا اذا مستائصا يسمى بحسب ملتقة علامة اذا امر بديعين يقول جماعة بديعين اذا كان مكثر اذا كان مكثر نسميه طائفة كفر اذا كانت كانت مسلمة مكسبة للاسلام وعاملة الاعمال يسميها بحسب ملتقة عليه اذا كان كفر يقول عنها طائفة ردة ما كانت مسلمة فهنا الان اسمها ما اسم الذي يطلق عليها من الصايفه ما اسمها ترى شيء ثاني ما اسم الصايفه ما ما بتعرف اذا انتبهت على بدعه بدعه بدعه متفره او متفسه بدعه بدائيه وهكذا اذا كانت تقع على اطفال نسميها ماذا اذا كانت على امر المفكر فان حاكسمان قائف هو ان هي ابداع ليس لنا فارزه من ثانيه ما في فكره يعني في صيغه الى كان هل العلماء سموا فوارس صيغه الصفر ولكن لوابوها حاججوهم وغير ذلك ولكن انصروا عن تكثير اعمالهم او بعض اعمالهم هاي قائد الثاني مثل باب الخارج قالوا انهم طائبة كفار والجهنية قالوا عنه الكفار فإنها فلو... الفائلين في القرآن قالوا عنه الكفار لكن هل قالوا بتكسير كل واحد فيهم وجزموا انهم من اهل النواق جماذا لأعمال الموانا قد يكونوا متأولين قد يكونوا جاهلين بينهم من هو جاهل اذا جاز عن القائد الثانية جاز لنا أن نطلق على الطائفة أنها طائفة كفر من غير تكشير الأيان وتكشير جزمنا أنهم طالدون الجانب تتفعلان من كثر صار لها قوة وشبكه ومنعته من قاتلها صار اسمه الان حين هذا الرجل الذي نتعامل معه يحسبه علمت انه كافر لا اله الا الله علمت انه قد يكون مسلم وقد يكون نكره وقد يكون جاهل لان الصفات قد يسيفونه كما قال صلى الله عليه وسلم يرجو الجيش صار تعالشي كيف يكتفوا بأولهم وآخرهم وفيه أسناقهم وليس منهم؟ قال يكتفوا بأولهم وآخرهم ومضعتوا عالمياتهم وممكن الجيش يكون في نصف منك الناس جاهلين وراحلين يا جماعة وعلى قاتل الكفار ومعهم مسلمين جاهلين لقاتل الكفار ولا يدرون أنهم ظاهلين لكتال مسلمين ووحدين وهكذا فإذا لا نستطيع أن نزل أن واحد من هذه الطائف المرتبة أنه كافر حتى لهذه الطائف الآن تتاوي العلماء بها ليس بعض العلماء يرى ان طائفة كفر لا يؤمل فيها الموالة ليسميها طائفة كفر اذا كان يتمهم فضرقوا بعض العلماء بين الطائفة طائفة الشوكة والمنع وطائفة غير طائفة الشوكة والمنع طائفة التي ليس لها شوكة ومنع بنعمل الموالة إذا كانت طائفة بالشوكة لها وإذا كان لعب طائفة في والمواني فيها وإلى هذا القول مالة ابن حجار رحمه الله في تفسيره طائفة قتال المرتدين في زمن يأبي بكر قال ليون فيه المواني أن شوكته ما وكذلك إلى مال هذا المواني بكتال الأحكام السلطانية قال لأنه بشوكته ومنعته انتنع إجراء عليه الأحكام الأصل واحد مقضوع عليه أن يجيبه أمان الاسمانية ونجري على شوف هذا ذا الرجل موانع اسباب الاستفاد لكن الرجل مشوكة ومنعه فنحكم عليه زيادية. هكذا اخر لانه لا شوكة لانه لا يمكن ان نقدر عليه. هذا بعض العلماء قالوا هذا الكلام. وبعض العلماء وسبب وه... لها القضية. وبعض العلماء قال مقاتلة لا نعمل موالع الكفر في داخلها على افرادها ولا نجزم ان افرادها الناكفر القانونين هذول باهم السن واجتمعن في ايمان اهل السن ان هو الامان احمد بن حمد الناب احمد كما ذكر ابن تانية في مجلد 28 درجة. مجلد 27 صفحة 500 والطوائف هذه اللي يمتنوا عن الشريعة للعلماء فيها قولا تكسير افرادها يعمل تكسير افرادها مع اتفاقهم عن انهم المتحسن متقاتلين متقاتلت او مرد تجيب واضح اثماني رميه الناس الاهم في التعامل معهم مستدقى هذه الطائثة ومستدقى التعامل معهم يباح اصرادهم بأسواتهم معروف الحال او مجهول الحال مضاحة لله بحيث هو جدء من الطائثة ويعامل معاملة الطائثة مختلفين في قضية هل هو انت مكفر عين او ما مكفر عنه مسألة صنورية وامام واحد واسعه ان يقول بالقولين واسع الجماعات ان تقول به وليت معه ان يتطرق كثيرا لكتابة فيها كتاب مفصل ان يرى من هو اقرب الى الحق الدافرية ولكل وجهة الهو موزيها وكلها من اهل الاسلام وانه من بغي هذه تعيدها على هذه الطائفة ولا هذه الطائفة على هذه الطائفة, على هذه الطائفة, على هذه الطائفة, على هذه الطائفة. والمسألة سبحانه وتعالى ان يرحمنا لا تفكروا اخوة ان المقبور عليه وغير المقبور عليه لا يوجد عند الطائفة في هذا الزمن ضابط له لما الطائفة تقول افرادهم كفار قالوا ممكن ان نقدر على بعض افرادهم فيتحقق من اسلامهم على وجوده في داخل الطائفة قالوا بهذا القول قال لو ان طائفة مرتبة جاء فرد من افرادها من الشلطة او من الجيش ليخطب اختب. الاصل لما تقول كافر قبل ان تتحقق منه عليه كانت ترجع لانه كافر. مع ذلك قالوا يندغنك ان تتحقق منه ربما يكون مسلما. اذا هم تصوروا وجود مسلم في داخلي. هل يبقى او انه بالاصل من جاءت الان واحد نصراني او هل فترة. انت ممكن تتصور انه هذا الرجل يوم الصيام لم تقم عليه الحمزة. ممكن تتصور اليوم القيامة الامتحان في, في الكل الجنة؟ ممكن ان تقوم عليه الحجات جاءك وخطب وقتك هل يجب ان تتعامل معه؟ تدرك الجداء لكن هؤلاء ما تطلب من الجداء ان قالوا عليك ان تعمل في الموانع لانه حين صار مكدور عليه ففي بلادنا على الصغير في هذه الايام ينبغي ان نتعامل ليس بالقوائز التي تعامل بها الاولي هذا كان هدار مستقلة عن دار الاسلام الآن مسؤولين بديارنا وبيمنا وهكذا وأجلهم نعرف أحوالهم فينبغي وفضائهم ننظر إلى أحوالهم وننظر إلى ما هم عليه في قامة خلجالهم لكننا نقول أن هذه الطوائف الموجودة الآن كلها ناقلات اليوم ونصل إلى لكن هذه الطوائف التي موجودة الآن إخواني هي طوائف اسمها طوائف الردة ااا في سجلنا الاخير يسجل هنا مكشف. نقول ان هذه الطوائف التي موجودة في هذه البلاد الاسلاميه هي طوائف كفر والردة والفرد فيها مذاح قتله ولو لم ينتقم عليه فجه لان الطوائف تذكر الطائفة لقامة الحجة بقامتها على كل فر دولة بالبلاغ العام <تصفيق> <تصفيق> وذلك أبو بكر رضي الله عنه ذكر اسلامة ترسية ومنها تاريخة صبر على أنه أنسى للمستجير رسالة كافية إلى أهنهم لتقوم بالبلاغ العام فهذه الطوائف وعامل بالبلاغ العام وبعد ذلك وحينئذ أن ريال هذه الطائفة لغض النظر عن أموال أفرادهم إلا إذا من كفره هو من ردته اموال التي تنفذت للقائفة لمن يقرر انها اموال خاصة طمعا قل يكون لنا مال لجماعتنا وكل انسان له مال خاص. اموال هذه الجماعة باجمع اهل العلم مباحة مباحة على اي صورة كان، حتى على صورة السرقة والاختلاس. واطلابهم يقتلوا غيلة ومواجهة غيلة. يا قتل غيلة اخواني له شروط وله امور اقصى من قتله. قتل الصبر الانواجه على يقتل غيره وانوارهم مضاحة ويؤخذوا مجدرين ومجدرين معنى الزالة اما النساؤهم فالان اذا تحق فقالك اذنى امراته مرتد اسمه على حالته وعلى عقلته لقد تكون مسلمة وهم لأننا نتعامل مع الفرد الانجيل خرجنا من اقتار هذه المقاتلة نتعامل مع الفرد إذا تحقق لك أنها مرتدة لذيذ قتلها كما تقتل المرتدة ما يقتل زوجها أما إذا غلب هؤلاء القوم فهل النساء هم المرتدة سبي أو غير سبي هذا الخلاف إلا إذن ينزع إلا يهل العلم هذا الخلاف لكن على الصحيح أنها لا تسمى السبب أن المرتدة عند أبي حنيفة الجن المرتدة عند أبي حنيفة الجن ولذلك قال هو تسبى ويمخشيها تسمى، لكن الجمهور ماذا يصنع المرتد؟ يقتلونها، فإلى قدرنا على هذه المرتدة، فأسلمت حياها، ما أسلمت ماذا نصنع بها؟ نقتلها، الآن إن أسلمت ما لحنا فعل حتى إن أسلمت ماذا تدري عليها القاسية؟ والجمهور على خلاف ذلك، إنها إن أسلمت مخلصاً، وصلوا مخلصين المرتدين وما سوَّاهم. هذا هو حكم الله من سبحانه ماذا؟ الطائفة آه. الطائفة عادة هذه الطائفة ينظر الى الامر الذي اجتمع من اجيه نحن المعلمات لا نتكثر الضوء ونقول انها طائفة صفر وردة الحكم بغير ما نقول الله تبدول الشريعة وكل من قام على تبدول الشريعة فكرة وحماية هو من الطائفة وكل واحد يؤمنها على بلده. كل من قام على مسألة التكسير التي من اجلها يمكن كل واحد يشتغل فيها مضوض ما انه دخل. لكن كل من قام على الامر المكفر الذي اجتمعوا عليه فكرا تنظيرا عملا ممارسة قضاءا وكل من حماها ذا. هذه القائدة والله سبحانه وسعى العالم بان الان سنختلف في انظار كل حالة على جهة وكل حالة على جهة رفتكم بها هذه قواعد آل الأنف، قواعد آل الأنف المسمى الطائفة، فتؤمنوا هذه القواعد في زبادكم، وتركت الله الله والله يسمونهم رحمت الله ومرتاحون، فلذك من ظهرت لهم، وظهرت لهم. لكن لا تدخلوا في فرعيها، لا أحد لا أحد. يصير ما وصل معين، فهم في وضع عاجل، وجاء رجل يطلب منك. يقاضي وقت على اي بعضهم صاد هو مسلم في الاصل ولا يعلم اسلامه ولم ياتي منه تصرف قال انا لا بجري العريس الاستفادة والتحقق من حاله ممكن يكون مسلم ولا ممكن يكون جاهل ممكن واثق هو في الحقيقه سبق على ان هو ماشي في الاخير يعني يتجنب له عن بعد بس كون غير تسيير الاعمال ونزمن أنهم غريب ونزمن أنهم أن العين سراثيين من أهل الماضي كل من دخل في كافة رفع من أصل فيه اتفاق عندما يتكلم عن جهل أهل ماضي تمر يزمن بل هزم قبل التليفون لما نضم لحد الوسط انت تحط سبعه وواحد وواحد وواحد وواحد حتى لا خمسه لما صارت عالم لدينا انا بس قلت لها أول شيء أن تقوله أن أحب أن أنقل عن سؤال بعض الأسئلة سواء عدد الأسئلة خمسة أو سواء من خلال أسئلة من سؤال جراي سمعكم أو نتاج سمعكم الأشرفة الذي فقد المفهوم من حضور السابقة والدور السابقة أو بأسئلة أخرى عامة. إلا أنه ليستقر الأمر في أدواننا على المعنى الذي للإثمار بالنسبة لتوحيد أهل السنة والجماعة التوحيد الذي يجري هذه الأنبياء وقاتل المناس عليه وهو منافذ كل الجنة إذا تحقف العبد وهو كذلك منافذ كل نار إذا أرض العبد عنه وفي السبب الإثبار وفي السبب الإثراف